إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كثيراً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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وإذا أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر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 إما يبلغن عدك الكبر أحدهما أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوف فلا تقلهما أوف ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربيااني وقل رب كما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 فلا تقل لهما اوف فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساد.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 كل ذلك كان سيئه عدا ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أوضر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وَإِمَّنَ قَرِيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إلَّا أَن كَذَبَ بِهَا الْأَوْلُونَ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 إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم, ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا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 فان جهنم مجزاكم جزاء امفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 فَأَمِينٌ تُمْ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلاً أَمْ أَمِينٌ تُمْ أَيُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أنس بإمامهم فمن أُوتِي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيرا ومن كان في هذه أعمال فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كذول يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لدت خذوك خليدا ولو لا أن ثبتناك ولو أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 اقيم الصلاه اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلِ الرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِ مِلَدُّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 إِنِّي جَتَمَعْتِ الْإِنسِ وَالْجِنَّ وَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ قُلْ إِنِّي جَتَمَعْتِ الْإِنسِ وَالْجِنَّ وَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأما أكثر الناس إلا كفورا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا, إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 فَأَمَّا الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعُونُ مَثْمُورًا فَأَرَادَ أَيَّسْتَفِزْهُم مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ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 على مكث ونزلناه تزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا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 وقل الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك